111. ولا يرضى لعباده الكفر 112. وإن تشكروا يرضى لكم 113. ولا تزر وازرة مزر أخرى 114. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون 115. عليم بذات الصدور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 111. وقانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة, الآخرة ويرجه رحمة ربه قل هل يستهي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 112. إنما يتذكر أولو الألباب 113. أم أمن هو قانتنا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 119. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهنهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين 110. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون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 سَلَكُونَ نَابِعًا فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفَ الأَلْوَانِ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُمْ أَصْفَرَّ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُمْ اصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ قُطُومًا إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَمَن شَرَحَ لَهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ أَفَمَن شَرَحَ لَهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ لِّرَبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ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 124. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين مَا ما كنتم تكسبون 125. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 126. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصون فمن أظلوا ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين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 ويخوفونك بالذين مِن دونه ومن يضل الله فما له من هادة ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن منسكنة رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون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 117. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون 118. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون 119. وإذا ذكر الله وحده شمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. 126. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 127. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من يَوْمَ العذاب يوم القيامة 116. وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 117. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة, ثم إذا خولناه نعمة من نفسه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 انت قول نفسي يا حسره على ما فردت في جنب الله انت قول نفسي يا حسره على ما فردت في جنب الله وان كنت لنساخرين ام تقول لو أن الله هداني لكم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 117. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 118. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون 119. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل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 117. وقد أن وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا أحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 118. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 119. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوئة بيمينه 117. سبحانه وتعالى عما مشركون 118. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 119. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 110. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء 119. وجميع من نبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون 110. ووفيت كل نفسه مما عملت وهو أعلم بما يفعلون 111. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَأَمْرَثَنَا الْأَرْضَ وَنَتَبَوَّأُ مِنَ الجنة حيث نشاء فَنَعْمَ أأَجررُ الْ العامل وَتَرَ الْمَلائِكَتَ حَ فينَ مِنْ حَوول الْ العرشْ مُ سَبِّحونَ بالالْحَنْدِ رَبّين وَقُضَبَيْنَهُ بِالْحَقِّ وَطلَحَنْدُ للِلههِ وَبِّ العالملََم